في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لاجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاء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 إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تذر واذرة وزر أخرى وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربا إن تُنذِرُ الَّذِينَ يَقْشَرُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقَامُ الصَّلَاةُ وَمَنْ تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ